اتقوا ببعض لهدنا الطعام وبيع والصلاه ومساجد ومساجد الجنف في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر ان الله لقوي ناصر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 وَقَوْمَ نُوحٍ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ النَّارِ وَقَدْ كُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْتَّنْبِئُ فَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى